بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بك كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا